اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل وقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كين سبّحك كثيراً، كين سبّحك كثيراً، ونذكرك كثيراً، إنك كنت بينا بصيراً. قال: قد أتيت سؤلك يا موسى، ولقد منعنا عليك مرة أخرى.